بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا وصلى الله على سيدنا محمد الذي أ ر س ل ه إ ل ى الناس بشيرا ونذيرا وعلى ال محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا أ م ا بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين اللهم آ م ي ن قال الشاعر الجاهلي الصعلو شمس بن مالك ا ل أ ز د ي الملقب بالشنفر في لاميته إ ذ ا ا ل أ م ع ز الصوان لاقى مناسمي تطاير منه قادح ومفلل بسم رب والسلام المرسلين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله والصلاة لله على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه و أ ت ب ا ع ه م ب إ ح س ا ن إ ل ى يوم الدين أ م ا بعد فقوله إ ذ ا ا ل أ م ع ز الصوان لاقى مناسمي تطاير منه, تطاير منه قادح ومفلل إ ذ ا ا ل أ م ع ز الصوان الأمعز هذا المكان ا ل م ر ت ف ع الخشن الخشن الذي خشونته من ك ث ر ة ا ل ه ج ا ر والحصى فيقال له ا ل أ م ع ز وقوله الصوان الصوان اسم جنس جمعي مفرده ص و ا ن ة بالتاء ف إ ذ ا هدفت التاء فصار صوانا كان اسم جنس جمعيا أ ي دل على ا ل ك ث ر ة في المعنى لا على ا ل ح ب ة أ و على ا ل و ح د ة وعليه فهذا وهذا الصوان معناه ضرب من ا ل ح ج ا ر ة ا ل شديد يقده به يقده به في قديم الزمان كانوا يعرفونه وعليه فالصوان بدل او عطف بيان من ا ل ا م ع س على هذا فهذا المكان الذي في هذه ا ل ح ج ا ر ة و م ع ش ب ه ذلك ا ل ح ج ا ر ة ا ل ش د ي د ة إ ذ ا لاقى مناسمه مناسم يقصد ي مناسم نفسه والمناسم جمع منسم وهو في ا ل أ ص ل خف البعير استعاره لرجله لغلظ و خ ش و ن ة رجله وقدمه لا اعلم ما كان ينتعل إ ذ ا ف ر ج ل كانت ك ا ن شسنه غليظه جدا ف إ ذ ا ل ا ق ى هذا المكان ا ل أ م ع ز ا ل ص و ا ن قدم ه أ و رجله تطاير منه ق ا د ح و م ف ل ل تطاير منه أ ي من هذا المكان ا ل أ م ع ز ليس من رجله هو رجله ا ل ش د من هذا المكان ا ل أ م ع ز هذا م ر ا د ه تطاير منه أ ي من ا ل أ م ع ز الصواني قادح ترى نورا أ و ضوءا للنار يخرج من هذا ا ل أ م ع ز أ و من هذا الصوان بسبب ملاقاته لقدمه هذا معناه تطاير منه قادح ومفلل قادح ما يخرج منه النار فتخرج ا ل نار من هذه الحصيات ومفلل أ و تتكسر هذه الحجارات مفلل اي مكسور تتكسر بملاقاته لرجله هذا معناه نعم أ د ي م مطال الجوع حتى أ م ي ت ه و أ ض ر ب عنه الذكر صفحا فاذهل اديم مطال الجوع حتى أ م ي ت ه واضرب عنه الذكر صفحا ف أ ذ ه ل اديم مطال الجوع أ ي أ د ي م من ا ل إ د ا م ة أ د ا م ش ي ء جعله مستمرا أ د ي م مطال الجوع المطال بمعنى ا ل م م ا ط ل ة ل أ ن مطالا مصدر من ماطل أ و للفعل ماطل يماطل م م ا ط ل ة ومطالا فله مصدران فمطال أ ح د المصدرين وهي ا ل م م ا ط ل ة يقول يديم مطال, أضافه مطال الجوع أ ض ا ف ه مطال إ ل ى الجوع أ ي أ د ي م م م ا ط ل ة الجوع ف ك أ ن الجوع شيء يطالبه هو بالطعام وهو يماطل الجوع ولا يجيبه إ ل ى الطعام وهذا في ا ل ح ق ي ق ة نوع عند البلاغيين يقال له تجريد لكنه تجريد متوغل في ش د ة ا ل ت خ ي ل خيال جرد بنفسه جوعا هذا الجوع مستقل ا ل آ ن وهذا الجوع ط ا ل ب ه هو ب أ ن ي أ ك ل وهو لا يجيبه أ د ي م مطال الجوع مماطلته ما استجيبه ف ك أ ن هذا الطعام دين للجوع عليه هو والجوع يطالبه بهذا الدين وهو يماطله أ د ي م مطال الجوع هذا معناه وهذا فيه ضرب من الخيال كبير جدا المدخل اليه يقال له التجريد في عند البلاغيين اطيل أ د ي م مطال الجوع حتى حتى اميته لا يستجيب للجوع ولا يعطي طعاما م أنه يعطي لكن ن ف س ل هكذا يتكلم حتى أ م ي ت ه أ ي حتى أميت الجوع. اميت ل ج و ع أ الجوع من ك ث ر ة ا ل م م ا ط ل ة يبقى الجوع في ه حتى يذهب عني وما يطالبني بشيء أ ي ض ا ل أ ن ه ما, ما سيجد مني سدادا للدين فيموت ا ل ج و ر حتى أ م ي د ه و أ ض ر ب عنه الذكر صفحا ف أ ذ ه ل اي أ ض ر ب الذكر أ ي معنى الضرب هو الترك والشطب عليه مثلا و أ ض ر ب عنه الذكر أ ي لا أ ذ ك ر ه أ ن ص ر ف عنه صفحا أ ي معرضا أ ت ر ك ه ذكر الجوع حال كوني معرضا عن الجوع فصفحا هنا مصدر منكر وقع حالا والمصدر النكره يقع حالا ب ك ث ر ة كما قال ابن مالك ومصدر منكر حالا يقع ب ك ث ر ة ك ب غ ت ة زيد ط ل ع فصفحا هنا اي معرضا و أ ض ر ب عنه الذكر صفحا ف أ ذ ه ل أ ي أ ن س ى عن الجوع ي ه و معناه ي ص و ر ش د ة ا ل ف ا ق ة في وقته ما في طعم هذه ح ا ل ة ولذلك أ ح م د الله واشكر نعم على كل هذه م س أ ل ة أ خ ر ى نعم إ ي ش بعده بعده ف أ ذ ه ل معنى أ ذ ه ل أ ي أ ن س ى أ ن س ا ه أ ن س ى الجوع نسيت الجوع ينسى الجوع نعم و أ س ت ف ترب ا ل أ ر ض كي لا يرى له علي من الطول امرؤ متطول و أ س ت ف ترب ا ل أ ر ض كي لا يرى له من الطول امرؤ, امرؤ متطول و أ س ت ف أستف الواو حرف عطف على كل حال و أ س ت ف ترب ا ل أ ر ض أي التصق ب ا ل أ ر ض و أ ك ت ف بذلك ل أ ن م ا د ة السف يدل على النزول إ ل ى ا ل أ س ف ل فقال استف أ ي أ ن ز ل نزولا كثيرا و أ ل ت ص ق ب ا ل أ ر ض معناه هو مع ا ل أ ر ض على أ ن ه لا شيء معه وهذا من أ س ا ل ي ب العرب في التعبير عن ا ل ف ق ر وعن ا ل ح ا ج ة معا فيقال فلان لصق لصقت يده أ و لصق بالتراب أ ي كان ذا ح ا ج ة لا شيء معه فهو عبر عن هذا بقوله و أ س ت ف ترب ا ل أ ر ض أ ي التصق ب ا ل أ ر ض ل أ ن ه ما عنده شيء أستفت ترب الأرض ترب أ ي أ ك ت ف ي بالاستفاق ذ ل ك أكتفي ب ب ا ل أ ر ض لماذا كي لا يرى له علي من الطول امرؤ متطول لماذا يفعل هذا كان يريد ان يقول أ ن ا أ ك ت ف ي بالالتصاق ب ا ل أ ر ض ولا أ م د يدي ولا بصري إ ل ى من أ ط ل ب منه شيئا هو ا ل أ ص ل في ذلك الوقت كما يفهم من حالته قل أ ي ض ا من كان عنده شيء لكن هو يقول هكذا إ ن م ا استف ب ت ر ب ا ل أ ر ض تفاديا أ و ع ل ة ذلك الا يرى له عليه امرؤ متطور من ا ل ط و ل شيئا, من من الطول شيئا إذن فقول كي لا يرى له علي من الطول أي من, الفضل والنعمة والعطاء لا يرى له من الطول امرؤ ل ل ل ف ض و ا ن ع اي انسان متطول أي ممتن يمتن عليه فهو يخاف من الامتنان فيقول حتى ولو وجدت شخصا ي ص ط ه يعطيني ما اقل اعظمي أ خ ا ف من الامتنان هذه عله عنده وقوله من الطول ي هذا في ا ل ح ق ي ق ة جار مجرور شبه ج م ل ة نعه لمنعوت محذوف والتقدير كي لا يرى له امرؤ متطول شيئا من الفضل علي ا فشيئا مفعول به ليره وشيئا هذا موصوف بهذه بشبه ه ه ذ ب الجمله هذه من الطول أ ي أ ف ع ل هذا حتى لا يرى امرؤ يمتن علي لا يرى إمرء ممتن علي شيئا من الطول يمتن ر ى شيئا ن الطول ي م به علي ف أ ك ت ف ي بالاستفاق بالارض هذا المعنى نعم ولولا اجتناب ا ل ذ ئ م لم يلف مشرب يعاش به إ ل ا لدي و م أ ك ل قوله ولولا ج ت ن ا ب ا ل ذ ئ م هذا عند ا ل ن ح ا ت ل و ل ا ا ل ا م ت ن ا ع ي ة حرف امتناع لوجود أ ي لولا اجتناب ا ل ذ ئ م موجود اذن فموجود هذا الخبر المحذوف كثيرا بعد لولا واجتناب بالرفع هذا مبتدا ولولا اجتناب ا ل ذ ئ م أ ي لولا أنه ل ل و انه أ يجتنب ا ل ذ ئ م يجتنب أ ي يبتعد عن الذئب والذئب مصدر ذمه يذامه ذما إ ذ ا صغره وحقره يقول لولا اجتناب الذئب أ ي العيب الذي هو ا ل ح ق ا ر ة عنده لولا ذلك لم يلف مشرب لم يلف مشرب أ ي لم يوجد مشرب يعاش به إ ل الا د ي و و م ع ك ل حاصلا لدي و م ع ك ل و ا معناه أ ن ه يخاف الدام العيب عنده أ ن ه مع فقره يستطيع أ ن يحصل أ و أ ن يبحث عن ما يحتاج اليه من ق و ة ونحوه ب أ ي طريق لكن هو يقول أ ن ا لو فعلت هذا بطريق ليس بمعتاد ليس بصحيح أ خ ا ف ا ل ذ أ م ة ل أ ن ه عيب ك أ ن ه يقول ما اعتدي على الناس أ و ما أ ك ه ر الناس أ و ما افعل هذا ل أ ن هذا عيب أ س ت ط ي ع أ ن أ ص ل للطعام عن طريق ا ل ق و ة عن طريق ك ذ الغصب ا ه ذ لكن ل ك هذا فيه ذ ئ م وعين لولا ذلك ل ل و اجتناب ا ل ذ ئ م هذا لم يوجد مشرب أ و ماكل إ ل ا لدي ل أ ن ي أ س ت ط ي ع أ ن أ خ ذ ب ا ل ق و ة من الناس لكن لا أ خ ا ف ا ل ذ ئ ا ظاهره يدل على إ س ل ا م ه أ ق ل شيء أ و ما أ ش ب ه ذلك فيقول ل أ ج ل هذا لا لا يصل إ ل ى ما يريد بالقوه ة لأن ف ي دعما لان أ ن في ذلك ل أ في ذلك ذاما أشبه أي أو مأكل أستطيع أن أو مشرب مشرب بالقوة بأي نحصله ذلك لم يلف مشرب أي لم يوجد مشرب أو مأكل إلا أستطيع أن حصله لنفسي يوجد طريق هذا المراد نعم ولكن نفسا م ر ة لا تقيم بي على الضيم إ ل ا ريثما أ ت ح و ل ولكن و ل ك نفسا ن م ر ة لا تقيم بي على... على الضيم إ ل ا ريثما أ ت ح و ل ثم قال ولكن نفسا م ر ة لا تقيم بي على الضيم إ ل ا ريثما أ ت ح و ل ولكن نفسا هذا ت س ن ا ء معروف لما قبله فهو ت أ ك ي د لما قبله في هذا البيت الذي سبق ا ل آ ن يقول ولكن نفسا م ر ة أ ي نفسا م ر ة نفسا أبي ا ب ي ولكن نفسا مرة لا تقيم بي أي لا تقيم بي لا على الضيم على الظلم إ ل الا ريث ما أ ت ح و إ ل مقدار ما أ ت ح و ل عن هذا الضيم لو اقترفت الضيمه فسرعان ما أ ت ر ك ه فمعناه يشير إ ل ى أ ن ه هو يقترف لكنه لا يبقى على الضيم يرجع لان نفسه ا ل أ ب ي ة ترفض الضيم حتى ولو ظلم و أ خ ذ يقول لا ل هذا أ ت ر ك ه لا تقيم على الضيم إ ل ا مقدار ما أ ت ح و ل عن هذا الظلم هذا المراد نعم و أ ط و ي على الخمس الحوايا ك م ن ط و ت خ ي و ط ة ماري تغار وتفتل و أ ط و ي على الخمس أ و الخمس الحوايا ك م ن ط و ت خ ي و ط ة ماري تغار وتفتل و أ ط و ي على الخمس يقال فيه الخمس والخمس, والخمس والمخمصه خ س و ا ل م ذ ا يقال فيه أطوي والطي هنا ضد النشر في ل غ ة العرب في هذا البيت كذا معناه ضد النشر كما قال البحتوري إ ن الخطوب ة طوينني ونشرنني عبث الوليد ب ح ا ف ة القرطاس فالطي هنا ضد النشر فيقول و أ ط و ي على الخمس الحوايا أ ي أ ط و ي الحوايا والحوايا جمع حويه و ا ل ح و ي ة ما تحوت أ ي اجتمعت والتفت بعضها ببعض من ا ل أ م ع ا ء في البطن هذه ا ل ح و ي ة ويجمع على حوايا أ ي ا ل أ م ع ا ء في البطن مرتبط بعضها ببعض فيقول أ ط و ي هذه الحوايا على الخمس أ ي على الجوع أ و على الخمس على يقال الخمس والخمس والخمس د م و ر البطن من الجوع والخمس د م و ر البطن مطلقا قد يكون هناك ضمور للبطن وليس هناك جوع قد يكون من باب ا ل ط ب ي ع ة بعض الناس هكذا تجده بطن ضابر لكنه أ ك ل كثيرا هذا قد يقال له خمس لكن الخمسه هنا يقصد به د م و ر البطن من الجوع إ ذ ن فيطوي حواياه على الجوع على د م و ر البطن بسبب الجوع ف... نعم و إ ن ضممت لا معا لكن الفتح هو ا ل أ ظ ه ر ثم قال ك م ن ط و ت أ ي أ ط و ي على الخمس الحوايا طيا طيا كانطواء خيوطه ماري أ ي أ م ع ا ئ ي هذا في بطني بسبب الجو م ط و ي ة كانطواء خيوطه ماريه خيوطة م ا ر أ ي كالتفاف كالتفاف خ ي و ط ة ماري و ا ل خ ي و ط ة جمع خيط والخيط هو السلك هنا و أ ت ي بالتاء في الجمع لتدل التاء على ا ل ك ث ر ة فتفيد هذه التاء التانيث خ ي و ط ة و إ ذ ا الخيوط يكفي جمع خيط لكن ز ي ا د ة ا ل ت ا ء له مغزا وهي ك ث ر ة هذه الخيوط وهذه ا ل ك ث ر ة تدل على ا ل ت ا ء تكون لتعني ف ل أ ج ل هذا وما و ق ا ل ماريين ا ض ا ف خ ي و ط إ ل ى م ا ر ي ن م ا ر ي ن هو معناه الفتال للحبال ا ل ذ ي ي ف ت ل الحبال يقال ماري هذا بمعانيه خيوطه ماري هذه الخيوط ما وصفها تغار وتفتل تغار تح... أ ي يحكم فتلها هذا معنى قوله تغار من أ غ ا ر الحبل إ ذ ا شد فتله أغار إ ذ ا شد فتله تغار وتفتل ي ش و وتفتل أ ي تلوى فتله لواه وبعد اللي يحصل تحصل ا ل إ غ ا ر ه و ا ل إ ح ك ا م وعلى هذا فكان ا ل أ ص ل في المعنى أ ن يقال ك م ن ط و ت خيوط طماري تفتل وتغار تلوى أ و ل ا في ا ل ب د ا ي ة ثم تحكم في الفتل كان ا ل أ ص ل هكذا لكن من كلام العرب أ ن الواو لمطلق الجمع فيعطف المتقدم على ا ل م ت أ خ ر والمتاخر على المتقدم والمتساويات اذا فعل هذا لا معنى ل أ ن هذا عربي فصيل قوي فتوخذ هذه ا ل أ ح ك ا م ا ل ع ر ب ي ة من كلامهم هكذا تغار وتفتل شبه أ م ع ا ئ ه في بطنه ب خ ي و ط ة فتال الذي يفتل الحبال كيف ترى حباله في الفتل وهكذا فهكذا أ م ع ا ئ ه هو في بطنه ما في أ ب ع ا ئ ه شيء من الطعام هذا كل ما يريده نعم و أ غ د و على القوت الزهيد كما غدا أ ز ل تهاداه التنائف أ ط ح ل و أ غ د و على القوت الزهيد كما غدا ك م ازل غدا أ تهاداه. تهاداه التنائف أ ط ح ل و أ غ د و على القوت الزهيد أغدو معناه أ ب ك ر هذا معناه في ا ل أ ص ل لكن في استعمال العرب لهذه ا ل ل ف ظ ة استعملوها في غير التبكير استعملوها في مطلق الذهاب والانطلاق في أ ي وقت كان و إ ل ا الغدو هو البكور في الصباح للذهاب فيقال غدا يغدو في في شيء الذهاب لا الصباح وقد ق ا ل اغتدي أ ي أ خ ر ج في الصباح الباكر بعد الفجر وقبل بزوغ الشمس وقبل طلوع الشمس هذا قالوا أ غ ت د يقال كما قال مر القيس وقد اغتدي ل ق وقد ي س أ والطير مكوناتها الأوابط كانوا قال أغدو إذن فأغدو قال هيكلي في قيد بمنجرد إذن أغتدي أ ي أ ب ك ر هذا المراد فقول الشنفره و أ غ د و على القوت الزهيد أ ي أ ب ك ر في الخروج للبحث عن القوت وهذا القوت ما يوجد و إ ن بحث لكن يخرج و أ غ د و على القوت الزهيد أ ي على طلب القوت فحذف الطلب على هذا والزهيد القليل الزهيد هذا القوت القليل يبكر في الخروج لطلبه كما غدا أ ز ل أ ي اغدو غدوا كغدو أ ز ل أ ز ل هذا معناه ا ل أ ر س ح و ا ل أ ر س ح هو قليل لحم الوركين والعرب تطلق هذا أ ز ل على الذئب ل أ ن ه قليل لحم وركه فيسبون و ص كانوا وصف له فيقولون أ ز ل ويقصدون به ذئب أ ي غدوا كغدو أ ز ل تهاداه التنائف أ ط ح ل تهاداه ذ ه ص ف ة ل أ ز ل هل أ ز ل هذا تهاداه التنائف والتنائف جمع ا ل ت ن و ف ة و ا ل ت ن و ف ة ا ل ف ل ا ت و ا ل م ف ا ز ة وتهادي هذه التنائف هي أ ن ه إ ذ ا دخل في ت ن و ف ة لا يخرج منها إ ل ا إ ل ى ت ن و ف ة أ خ ر ى أ ي ترميه ت ن و ف ة إ ل ى ت ن و ف ة يتنقل بين الصحاري فقط هذا المراد تهاداه التنائف أي تناولته الفلوات إ ذ ا خرج من هذه دخل في هذه هذا معنى قوله تهاداه هنا وقوله أ ط ح ل ا ل أ ط ح ل ص ف ة أ خ ر ى للذيب وهو الذئب الذي لونه بين ا ل غ ب ر ة والبياض بين ا ل غ ب ر ة والبياض فيقال أ ط ح ل ولذلك العرب تصف اللون الذي يكون هكذا وليس بياضا خالصا يصفون الذئب به كثيرا كما في قوله حتى إ ذ ا جن الظلام و ا خ ت ل ت ج ا ء و ا بمذق هل ر أ ي ت الذئب قط حتى إ ذ ا جن الظلام و ا خ ت ل ت ج ا ء و ا بمذق والمذق هو اللبن الذي خلط بماء وضع في ماء والماء اذا وضع في اللبن يخفف من بياضه يخفف ي من ب اذن ض ه إ فيصفون الذئب بالاطحل لون بين ا ل غ ب ر ة والبياض نعم غدا طاويا يعارض الريح هافيا يخوت ب أ ث ن ا ب الشعاب ويعسل و غدا إ ي ش غدا طاويا أطحل والأزل أن أزل أي الأطحل الأزل غدا طاويا أي طاويا الذئب على فعل وفاعله المستثل إلى الذي هذا هذا هذا هذا فيه هذا هو غدا غدا غدا غدا يعود يتقدم ضمير غدا جائعا غدا إ ي ش جائعا غدا الطاوينيش يعارض الريح يعارض الريح المعارضه هنا هي ع د ب الاستقبال والاستدبار للريح ك أ ن ه يعطيه جنبا له هكذا لشده ة ل انخراق الريح فما يستدبرها ولا يستقبلها فمعنى عارض هنا لم يستقبلها ولم يستدبرها أ و وقف أ م امامه كانوا كان و ا كأن ا ل ر ي ه ت أ ت ي وتصدمه هو إ ذ ا ف ك أ ن ه عارضه في, في طريق هبوب ا ل ر ي ه إ ذ ا فيكون قد عارضه نعم يعارض الريه هافيا ه اي ف ا أي خفيفا خ في ف السير في ا على الارض أ ر ض خ ف ف ي على ل ا أ ف يذهب السير ي ي م ن ة و ي س ر ة ل أ ن ه لا شيء في بطنه واذا إ ذ خل البطن خف البطن الجسم إ خف الجسم تجد الشخص ما لا يمشي ب ق و ة كذا تجده يمشي بضعف ي م ن ة ويسره ا ي و ة ف ب س ا ب خلو البطن من الطعام هذا معنى قول هافيا نعم يخوت يخوت ب أ ذ ن ا ب الشعار ويعسل يخوت من خات يخوت اذا انقض ى إ ذ ا انقض معنى انقض سقط ونزل ب ق و ة على مكان ك ذ ا ل أ ن ه ضعيف جائع ما في بطن شيء يسرع يسرع فينقض يسقط على ا ل أ ر ض لضعفه وهكذا فهذا معنى قول يخوت أ ي ينقض نازلا في مكان واحد يخوت ب أ ذ ن ا ب الشعاب الشعاب أ و ا ل أ ذ ن ا ب جمع ذنب والمقصود ب ا ل أ ذ ن ا ء وهو الطرف و وهو الطرف هنا و الطرف ه و ا ل أ ذ ن ا ب يقصد به هنا الاواخر أ و خ ر أ الشعاب أ ذ ن ا ب الشعاب أ ي منتهى الشعاب والشعاب جمع شعب والشعب الطريق بين الجبل يقل ش ع ب وقد يطلق على أ ر ض فارغ لا شيء فيه ايضا وهكذا يخوت باذناب الشعاب ويعسل يعسل ان يمشي خببا مسرعا وهكذا هذا ا ل ب ي ل يخوت ويعسل ما تقدم من أ ن الواو لمطلق الجمع واقع هنا أ ي ض ا ف إ ن الترتيب بحسب المعنى أ ن يقال يعسلوا ب أ ذ ن ى بالشعاب ويخوت يعسل يمشي خببا مسرعا وعند هذا المشي ب س ر ع ة وهو الضعيف ماذا يفعل ينقض في ا ل ن ه ا ي ة فكان ا ل أ ص ل هذا من ج ه ة اللفظ لكن الواو ل م ت ق الجمع فلا مانع نعم فلما لواه القوت من حيث أ م ه دعا ف أ ج ا ب ت ه نظائر نحل فلما لواه القوت من حيث أ م ه دعا ف أ ج ا ب ت ه نظائر نحل فلما لواه القوت أ ي لواه من اللي والدفع、آه. لواه أ ي دفعه لواه القوت القوت الذي يبحث عنه القوت هذا لواه وهذا فيه أ ي ض ا تجوز بالغ في الخيال يقول القوت هو الذي لواه لوى هذا, هذا الاسحل الذي هو مثل الاسحل أ ل ل أ ر فلما لواه القوت أ ي لما دفعه القوت الذي يبحثه الشيء الذي يبحث ع ن هو القوت هذا ش يبحث ء ا ل م و عنه هو القود يقول لا ما م ما اريدك أ ما انظر إ ل ى هذا الخيال فلما لواه القوت من حيث أ ي في ا ل ب ك ا ن فمن هنا ا لابتداء إ ل ى غ ا ي ة ا ل م ك ا ن ي ة أ ي في المكان الذي أ م ه قصد القوت فيه ذهب إ ل ى هذا المكان لطلب القوت فقال له القوت أ و فدفعه القوت ما وجد معناه هو عبر عن فقدانه للقوت ب د ف ع القوت له لواه القوت من حيث أ م ه دعا ما معنى دعا دعا ها ايش نادى نعم أ و صاح نادى ومثل هذا في كلام العرب وارد إ ذ ا وقع أ ح د ه م في م أ ز ق فيدعو إ ذ ن ف ا ل م ا د ة هذه ت أ ت ي لمعاني كما سبقنا شرنا الى مثل هذا من كلام الشافعي رحمه الله ف ا ل د ع ا ي أ ت ي في كلام العرب بمعنى ا ل ص ي ا ح والنداه لملمه نزلت فهنا دعا ل أ ن ه ما وجد شيء دفعه القوت فماذا يفعل يصيب ويدعو غير القوت أ و يدعو شيئا آ خ ر لعله يجد القوت إ ن ذلك الشيء ا ل آ خ ر هذا معنى قول دعا وحذف المفعول به ل أ ن دعا فعل ماض ي مبني ا ل م ع ل و م وفاعله ضمير مستتر في جواز تقديره هو و أ ي ن المفعول به حذفه دعوت لما نابني مسورا فلبى ف ل يدي مسوري وهكذا العرب قديما ه كانوا ذ ك ا في لغتهم يستعملون دعاء لمثل هذا عند الملمات يدعون ولذلك يقول, صاحب الحماسة أو يقول احد الشعارى الحماسه لا يسالون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا لا ي س أ ل و ن أ خ ا ه م هي يندبهم وكانوا مثلا في الحي يتجمعون القبائل تجمع تجتمع كل ق ب ي ل ة ويجتمع كل قبيلة كل في مكان ف إ ذ ا جاء أ ح د أ و حصل أو ح ص لواحد ل من ا ل ق ب ي ل ة في هذا الحي من المكروه ف إ ذ ا ب ي ص ي د يقول يا أ ه ل ا ايش يا بني إ ي ش يا بني فلان مثلا يصيحي كذا يدعو ب ق ي ة ا ل ق ب ي ل ة ف إ ذ ا سمعوا نداءه وهو الدعاء ي س م ع دعاءه أ ت و ا إ ل ي ه مهرولين و ي س ع د و ن ه م ب ا ش ر ة حتى ما يبحثون ان له حق او ما عنده حق لا ما ذوا منه م ودعا ف إ ذ ا وجدوا أ ي إ ن س ا ن يظلم ذاك أ و مع ذاك من الذي منهم يردون ع ن ي ي ه ويدفعونه وما يبحثون اي شيء آ خ ر ولذلك قال لا ي س أ ل و ن أ خ ا ه م حين يندبهم يدعوهم إ ل ى م ه م ة في النائبات على ما قال برهان فهكذا هو قال دعا يدعو من, يدعو من يحصل عنده القوت دعا ف أ ج ا ب ت ه نظائر نحل أ ي ما وجد إ ل ا مثله ولذلك قال النظائر جمع النظير أ وهو نظية و المثيل وهي المثيل ما وجد إ ل ا أ م ث ا ل ه ممن أ و مما هو جائع من الوحوش وما أ ش ب ه ذلك ما وجد إ ل ا مثله كلهم عندهم جوع لذلك قال ف أ ج ا ب ت النظائر نحل و ا جمع ناحل يقال نحل جسم فلان ينحل فهو ن ا ح ل ولا يقال نحلا جسم فلان و أ ج ا ز بعضهم لكن الكثير الصحيح نحل بضم الحاء فجسمه ناحل وجمعه نحل يجمع نحل ناحل على نحل كما يجمع ن ا ح ل ة على نحل أ ي ض ا وفعل و ف ع لفاعل ل و ف ا ع ل كما مالك قال ابن و فاجابته ع ل ل ف ع وفاعلة نعم ل ف أ نظائر نحل أ م ث ا ل ه الذين فيهم ه ز ا ل وجوع ما وجد من يجيبه إ ل ا هؤلاء وهم ما عندهم إ ذ ن ف أ ي ن يحصل القوت ما يحصل نعم يحصل مهلهله شيب الوجوه ك أ ن ه ا قداح بكث ياسر تتقلقل م ه ل ه ل ة هذا وصف للنظائر هذه النظائر م ه ل ه ل ة أ ي ر ق ي ق ة لحمها قليل على على عظمها هذا ما نقول م ه ل ه ل ة ومنه قول العرب ي هلهل النساج الثوب إ ذ ا رققه إ ذ ن ف ب ع ن ا قول مهلهله رقيقه لحمهم رقيق لحومهم ر ق ي ق ة على أ ج س ا م ه م بسبب الجوع و ا ل ه ز ا ه هذه أ و ص ا ف أ و ل النظائر أ ي ض ا مهلهله شيب الوجوه شيب الوجوه. كأنها قداح. آه؟ كأنها قداح. شيب الوجوه هذه ا قداح الوجوه شيب ه النظائر مهلهله شيب الوجوه أ ي بيض بيض شعر الوجوه هذا هو المعنى وذلك ل أ ن العرب قد تصف الشيء في لغتها ب أ ش ي ب وشيب لبياضه لبياضه مع خلوه عن مظاهر ا ل ق و ة ا ل ح س ي ة هذا موجود في ك ل ا م ه فيقولون شيب اي ص ا ف ي أ ب ي ض هكذا مع ض ع ف يصفون ا ل شيء بهذا فهكذا هنا شيب الوجوه شيب أ ي بيض شعر الوجوه فوصف هذه النظائر على أ ن شعورها بيض ض ع ي ف ة فهي شيب الوجوه شيب الوجوه ك أ ن ه ا ك أ ن ه ا قداح أ ي هذه النظائر في جسمها وهي مهلهله تجدها ر ق ي ق ة في لحمها وفي جسمها كله كالقداح والقداح جمع قدح بكسر القافي و ل س بكسر القدح القاف وجمعه قداح وهذا القدح سهم من سهام الميسر كانوا يلعبون به في قديم الزمان وهذه عيدان عيدان ر ق ي ق ة هذه القداح عيدان ر ق ي ق ة ف أ ج س ا م هذه النظائر ك ا ل أ ع و ا ت أ و كالعيدان في ا ل ن ح ا ف ة ما عليها شيء من ا ل ه ز ا ل و الضعف و عدم ا ل أ ك ل و ما اشبه ذلك ك أ ن ه ا قداه في بكفي شوف قال بكفي قال ياسر تتقلقل و بكفي ياسر ا ل ياسر ه ن المقامر هو ا المقامر عندهم قديما ومع المقامره المغالبه بهذه الطرق التي كانوا يلعبون بها فمن غلب يقال م ق ا م ر ي أ خ ذ شيئا ما ادري يعطونه شيئا فهذا هو ال ياسر المقامر أ ي المغالب, المغالب او ل ل م غ ا ب أ الذي يعمل القمار لكن المقامر معنا المغالب ل أ ن كل منهم عند اللعب بالميسر يحاول و او أن يغلب صاحبه. كل واحد يريد ان يغلب صاحبه اذا فالمقامر والمغالب بكف ياسر تتقلقل, تتقلقل أ ي تتحرك هذه القداح وتضطرب فتتقلقل معناه التحرك والاضطراب وهذه ل ق ط ع ه هكذا ما يقلبونها هكذا ما تبقى في مكان واحد نعم أ و الخشرم المبعوث حثحث دبره محابيض أ ر د ا ه ن سام معسل أو الخشرم المبعوث الخشرم دبره حثحث محابيض أ ر د ا ه ن سام معسل أ و الخشرم, الخشرم, الخشرم المبعوث أ ي هذه النظائر تقدم لها وصف وهذا وصف آ خ ر والعرب تسلك مثل هذا كثيرا في أ و ص ا ف ه ا وهي أ و ص ا ف ا ل إ ز د و ا ج المقصود منها من هذه ا ل أ و ص ا ف بيان ح ا ل ة الموصوف ح حالة الموصوف التي ة الموصوف ا ل تدل على معنى واحد لكن هذه ا ل أ و ص ا ف تختلف في كيفيتها لكن المقصود التي ج ة شيء واحد وهذا كثير جدا في كلام العرب ق الخشرم ا ل المبعوث الخشرم في ل غ ة العرب ي رئيس النحل كبير النحل هذا خلق الله الناس لهم كبراء والحيوانات لهم كبراء هذا خلق الله فعال لما يريد أ و الخشرب المبعوث أ ي المبعوث أ ي المنبعث في السير و إ ذ ا انبعث في السير إ ن م ا ينبعث ويتلوه دبره والدبر ج م ا ع ة النحل ج جماعة م ا ا ع ة ل يقال له د ب ر أو الخشرم ا ل م ب ع و ث حث حث دبره محابيض هذا الخشرم لما ب د أ يمشي ك أ ن ه أ و ل من ب د أ بالمشي هذا ظاهره هكذا وتبعه دبره أ ي جماعته لكن ما الذي جعلهم يمشون وهم في كانوا في ا ل خ ل ي ة فتركوها ومشوا وتقدم الخشرم وتبعه الدبر هذا بسبب محابيض والمحابيض جمع محبض والمحبض على وزن مفعل ا اسم اله وهي عيدان مشتار العسل عيدان قديما عندهم, عندهم عيدان يشتارون العسل بها يركب الذي يريد العسل إ م ا على الجبل أ و في الشجر غالبا ويدخل هذه العيدان في ا ل خ ل ي ة أ و يطرد ا ل ن ح ل ة من ا ل خ ل ي ة بهذه العيدان فهي تترك ا ل خ ل ي ة ف إ ذ ا تركت ا ل خ ل ي ة ك أ ن ه ا تركت وطنها فتجدها في ذل وهوان وضعف وهذا ا ل ش ن ف ر يريد أ ن يعبر عن هذا و ي ص ف هذا فقال او الخشرم المبعوث حث حث دبره محابيض حث ث حث دبره دبره, دبره, دبره, دبره محابيض اي عيدان مشتاير العسل هي التي حضت, حضت هذه ا ل ج م ا ع ة ج م ا ع ة النحله هذه مع رئيسها في الخروج والسير ل أ ن هذه المحابيض هذه العيدان ل م ش ت ر النحل يطرد يطر يطر يطر النحل بها حث حث دبره محابيض جموب محبط أ ر د ا ه ن سام معسل أ ر د ا ه ن أ ي أ ن ز ل ه ن و أ ه ل ك ه ن سام سام هذا أ ي مرتفع مرتفع د ركب ا ا على ا ل ش ج ر ة التي فيها الخليه ة و على الجبل الذي فيه ا ل خ ل ي ة ثم أ د خ ل محابيضه أ و عيدانه في ا ل خ ل ي ة وهكذا وحركه ただ、この辺りは、まだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだ ذ ل ي ل ة ض ع ي ف ة وهذه ا ل ن و ا ئ ر في الذل والضعف كهذا النحل عند خروجه من ا ل خ ل ي ة هذا مراد ا ل ش ن ف ر ة إ ن م ا يصور أ ف ك ا ر ه مما عنده نعم مهرة تنفوهم شدوقها كأن ف ق و ق العصي كالحات وبسل هذه كلها وصف للنظائر مهرته اي و ا س ع ة الاشداق هذا معنى م ه ر ة ف و ه فوه ج م و أ ف و ه هذا المذكر وفوهاء المؤنث ومعنى فوه اي ع ظ ي م عظيمة الفم, عظيمة الفم. خ ا ل ي ة ما في شيء ع ظ ي م ة ا ل ف م ي ض فوه نعم كان أ ن ش د و ق ه ك أ شدوقها كأن ش د و ق ه اي أ ك أ ن شدوق هذه النظائر والشدوق جمع شدق أو الشدق او ل ش د ا ل ق أو شدق جانب الفم الشدق أ و الشدق جانب الفم هكذا ك أ ن شدوقها شقوق أ ي إ ذ ا ر أ ي ت شدوقها ك أ ن ك ر أ ي ت شقوقا ك أ ن ك رأيت شقوقها ا ذ ه ل ش شق شقوق ش ق جمو و كأن د ه اي إيش شقوق قال أ الشقوق هي الخروط أ و الخروق خروق خرقه فهذه شقوق الخروق نعم شقوق العصي ك أ ن ه ا شقوق العصي ك أ ن ه ا خروق في العصي والعصي جموع عصا لو كسرت وجدت شقا أ و شقوقا في العصي فهذه النظائر شدوقها كهذه الشقوق في العصي نعم كالحات كالحات, كالحات هي ك ا ل ح ة كالحات جمع ك ا ل ح ة و ا ل ك ا ل ح ة هي العبوس العبوسه ل أ ن الكلوه تكشر في عبوس الكلو ه كلح يكلح ك ل و ح ا تكشر في عبوس هذا معنى قول كال ي حاد نعم وبسلوا وبسلوا ك ر ي ه ة الوجوه ل أ ن ه ا في هذه ا ل ح ا ل ة تشكو جوعا وتشكو خروجا من المكان الذي كان فيه فتكون تدل ت ك وجوهها ن و ع ا ب س ة ك ر ي ه ة نعم برسل ف... كذلك جمع باسل وباسله أ ي ك ر ي ه نعم فضج وضجت بالبراح كانها واياه نوح فوق علياء ثكلوا َُُ فضج ت فضج وضجت, وضجت أ ي ضج الارسح على كما تقدم ضج ا ل أ ر س ح الذئب هذا وضجت أي النظائر ومعنى الضجيج التصوير ب أ ص و ا ت م خ ت ل ط ة م ر ت ف ع ة يقال ضج والضجيج مصدر لضج ضج ا ل أ ر س ح أ ي ا ل أ ز ل وضجت النظائر التي تقدم وصفها فضج وضجت نعم بالبراح ب ا كأن... ل ب ر ا ح البراح هو المكان الواسع الذي لا زرع فيه ولا شجر يقال له البراح ف ا ر ق لا زرع فيه ولا شجر يقال له براح وهذا يشبه الصحراء كالصحراء وكذا فمعانيها و ا ح د ة وهكذا نعم واياه نوح فوق عليها كأنه إ كانه ا واياه كان النظائر واياه هذا الارسح أ ي ا ل أ ذ ن كانها واياه نوح نوح هنا المراد به النائحات الباكيات صائحات لفقد شيء عظيم ك أ ن ه م فقدوا ما أ د ر ي شيئا عظيما كان حيا مات وهو عظيم عليهم ف ا ل ن و ه في ا ل أ ص ل يكون في هذا و أ ص ل النوح ي في ل غ ة العرب ي للطيور يقال ناحت ح م ا م ة أ ي أ ن ش د ت وصوتت لكنه يستعمل في ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا بكى على الميت أ و على شيء فقده من ميت عظيم عليه فيصيه ويبكي ل أ ن ه في هذه ا ل ح ا ل ة عند بكائه لا يكون ملتزما لما هو الصحيح ي أ ت ي بكلام فارغ كثير ك أ ن ه مجرد صوت ف ق ذ ولذلك في الشرع مثل هذا ما ج و ز لكن أ ف ع ا ل الناس ك ث ي ر ة منها النوح يبكي على الميت ب ك ا ن ليس بصحيح ر أ ي ت والى البكاء الميت لا م ا ن ى منه إ ذ ا لم يكن بالنوح ل أ ن ه ر أ ف ة و ر ح م ة لكن النوح هنا ليس بصحيح يكون بصوت أ ص و ا ت هكذا و ق ا ل النوح والنوح مصدر مصدر و أ ط ل ق ه على الذات ولذلك معناه النائحات ف ق و نوه ل ف ك أ ن ه ا و إ ي ا ه نوه أ ي ف ك أ ن ه ا و إ ي ا ه نائحات ت ص ي ح ص ا ئ ح ا ت والمصدر قد يوصف به وقد يخبر به عن المبتدع وقد يطلق لذات وفي كل هذه ا ل أ ح و ا ل يلتزم ا ل إ ف ر ا د والتذكير كما قال ابن مالك رحمه الله ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد ل ت ذ ك ي ر ف الافراد والتذكير ولذلك تقول هذا رجل عدل وهذان رجلان عدل وهؤلاء رجال عدل ف ا ل ت ز م ا ل إ ف ر ا د والتذكيرا هذا هو المنهج الصحيح الذي تمشي عليه ا ل ع ر ب ي ة إ ذ ن فقال هنا ف ك أ ن ه ا و إ ي ا ه نوه أ ي نائحات فكانوا اخبر بالمصدر عن اسمه ك أ ن فالتزم ا ل إ ف ر ا د فكانها أ ن ه ف ك أ و إ ي ا ه نوه فوق علياء ث ك ل و فوق علياء أ ي فوق علياء فوق, علي فوق, مكا فوق مكان مرتفع علياء هنا يقصد به مكانا عاليا وقفت وقفت هذه النظائر ع الارصح على مكان عال حتى تسمع صوت صوتها لعلوها تصيح سكلوا َ سكلوا اي جمع ث ا ك ل ة وجمع ث ا ك ل أ ي ض ا والثاكل يقال ث ا ك ل ة و ث ا ك ل و ث ك ل ا ف ث ا ك ل ة و ث ك ل ا معناهما ا ل م ر أ ة التي فقدت ولدها يقال لها ث ا ك ل ة و ث ك ل ا لكن ث ك ل ا جمع ل ث ا ك ل ة وثاكل و أ م ا ثكلا ف إ ن ه يجمع على ثكالا ولا يجمع على ث ك ا ل انما الذي يجمع على ث ك ا ل هو ث ا ك ل ة أ و ثاكل ل ع م و أ غ ض ى و أ غ ض ت واتسى واتست به م ر ا م ي ل عزاها وعزته مرمل واغضى و أ غ ض ت و أ غ ض ى و أ غ ض ت أغضى أ ي ا ل أ ر س ح و أ غ ض ت أ ي النظائر النحل التي تقدم وصفها أ غ ض ا ء ا ل إ غ ض ا ء في ا ل ل غ ة إ د ن ا ء الجفون من بعضها إدناء هذا الجفن هذا الجفن تدنيهما من بعضهما دون أ ن تطبق هذا على ذاك مثلا يقال له إ غ ض ا ء كما قال الجرير وغيره في وصف زين العابدين يغضي حياء ويغضى من مهابته فما يكلم الا حين يقارب ب ت س م يغضي أي يقارب بين الجفون فهذا ا ل إ غ ض ا ء في اللغه ة الارزح هذا يغضي يعني معناه هي ا ل أ ر ز ح مع هذه النظائر بلغت ا ل غ ا ي ة في أ م ر ه ا فما وجدت إ ل ا الرجوع والخروج من هذا الضجيج وما إ ل ى ذلك ل أ ن ه ما ينفعه الضجيج ولا شيء لذلك قال أ غ ض ى و أ غ ض ت واتسى من وسى اي شابه غيره واقتدى بحاله في الضعف وسكت من المواساه واتسى و ا ت س د به هي أ ي ض ا النظائر اتست ب بالارسح واقتدت بالارسح في ا ل إ غ ض ا ء و م ع ر ف ة ما لكل من ا ل ح ا ل ة ا ل م س ت و ي ة فرجعت, فرجعت إ ل ى ح ا ل ة ا ل و ا ح د ة ح ذ م على ق و ل ه واتسى واتست به مراميل مراميل فاعل واتست أ ي اتست مراميل ومراميل جمع مرمل والمرمل هو من لا زاد له المسافر أو كذا المهم من لا زاد له لا طعام عنده وجمعه مراميل وجمعه مرامل ي في ا ل أ ص ل لكنه قال مراميل في الشعر أ ش ب ع ا ل ك س ر ة فتولدت ياء من إ ش ب ا ع ا ل ك س ر ة وهذا جائز في الشعر هذا وارد في الشعر وقد يقال من ض ر و ر ة الشعر و ض ر و ر ة الشعر درجات لكن هذه من الضروره ا ل ص ح ي ح ة ا ل ك ث ي ر ة فقال مراميل و ا ل أ ص ل مرامل ل أ ن ه جمع مرمل و أ ت ت ا ل ي ا م ل ل إ ش ب ا ع ض ر و ر ة مراميل ايش بعده عزها عزاها وعزتها ع ز ه ا اي ا ل أ ر س ح عزاها أ ي صبرت أ و صبرها وسلاها هذا معنى عزاها من ا ل ت ع ز ي ة التي تعرفون عزاها وعزته كل منهما يعز ا ل آ خ ر على ا ل م ص ي ب ة ما رجعوا إ ل ى ا ل ب ه ا ي ة ما زلنا ال... هذا عزاها وعزته, وعزته. عزاها وعزته مرمل عزاها مرمل وهو ا ل أ ر س ح الذي ما عنده أ ي ض ا الذي ماعد ن ه قوت ولا زاد وعزته كذلك النظائر التي هي المراميل أ و المرامل, المرامل لا قوت عندها نعم ش ك ى وشكت ثم ر ع و ى بعد و ر ع و ت ولا الصبر إ ن لم ينفع ا ل ش ك و أ ج م ل أي قال و ق ا ل ش ك ى أ ي شكا ا ل أ ر ص ح أ ي ش ك ى أ ت ى بالشكوى والشكوى في ل غ ة العرب هو عدم الرضا و ا ل إ خ ب ا ر بسوء الفعل من شخص آ خ ر شكاه يعني سوء الفعل تذكره وتخبر به سوء الفعل وقع من شخص عليك تخبر غيرك بهذا السوء الفعل تقول, تقول أ ش ك و رأي فهذا هو الشكو في ل غ ة العرب وشكت أ ي شكت كذلك النظائر النحل شكت كذلك أ ي شكت ما وقع بها من سوء الفعل وهو ال... الجوع و م ع ش ب ه ذلك والفاقه ة ف... كل يشكو هذه ا ل ح ا ل ة لصاحبه شكا وشكت نعم ثم رعوا أ ي ا ل أ ر س ح الذي تقدم ذكر شكوه ثم رعوا أ ي رجع عن هذا الشكو ورعوا في فن الصرف فعل أ ص ل ه على وزن إ ف ع ل إ ر ع و ا وزن إ ف ع ل في الصرف إ ف ع ل و إ ف ع ل بالتشديد أ ص ل ه أ ي ض ا إ ف ع ا ل لا اذن فرعوا أ ص ل ه إ ر ع و ا ووا فلما اجتمع مثلاله الواو وفي في هذا الاجتماع ثقل في, في لسان العرب قلبوا الواو ا ل أ خ ي ر ة ياء فقالوا ارعاوايا فلما قلبوا هذه الواو الوا فصارت ياء تحركت الياء وانفتها ما قبله فقلبت الياء أ ل ف ا فصار رعوا و و ر ع اي أ رجع عن القبيه أ و عن الشيء الذي كان يفعله وليس ب جيد يقال ارعوا إ ل ى الرشد و ترك ما كان يفعله فيقال ارعوا و هذا ا ل ن ظ ئ ر النحل و ا ل أ ر ص ح كانت تصيح و تضيح و هي أ خ ي ر ا ر أ ت أ ن ه ذ ا ما في فاعل لا فاعل في هذا ماذا ينفعنا هذا فرعوا و رعوت أ ي رجعت عما كانت تفعله نعم ولا الصبر إ ن لم ينفع الشكو أ ج م ل هذا من باب التتميم الجميل ويجري مجرى ا ل أ م ث ا ل في كلام العرب ولا الصبر اللام هنا اللام ا ل ا ب ت د ا ء والصبر مبتدع ولا الصبر إن لم ينفع الشكوه أ ي إ ن لم ينفع الشكو الذي تقدمت الاشاره اليه الى من يشكون ما ينفع ولا الصبر إ ن لم ينفع الشكو اجمل أ ي أ ن نصبر ونرعوي ولا نضج ولا نشكو هذا ه أ ج م ل لنا ما الفائده في الشكو ل ا الصبر إ ن لم ينفع الشكو أ ج م ل هذا ت ت م ة ج ي د ة خارج مخرج الحكم و ا ل أ م ث ا ل نعم م خ س ايش بعده وفاء وفاءت, أيوة إقرأ هذا وفاءت اي رجعت رجعت النظائر عما كانت تفعل هذا كل تصوير عما لرجوعها عما كانت تفعل فكثر من العبارات و ا ل أ ل ف ا ظ وهذا يعطيكم ثروه ل غ و ي ة رأيت فقال عش وفاء اي رجع الارصح وفاءت اي النظائر رجعت اما كانت ت ف عما ل او أما كانت تشكو نعم وفاء وفاءت بادرات وكلها بادرات اي رجعت رجع الارصح ورجعت النظائر بادرات أ ي مسرعات فبادرات ه ن ا حال بادرات وكل ايش وكلها على ن ك ض مما يكاتم مجمل وكلها اي النظائر و ا ل أ ر ص ح هذه على ن ك ض أ ي على عجل ا ل ن ك ض في ل غ ة العرب ي العجل في ا ل ح ا ج ة التي يريدها وهو السكوت والارغواء هنا هذا هو العجل هذا وقع على ذلك يقال نقض فلان ي ن ك ض ن ك ض ا في حاجته أ ي أ س ر ع فيه أ و ج ل ه بسرعه هكذا إ ن و ك ل ه على نكض مما يكاتم مجمل وكلها مجمل ومجمل أ ي معامل لصاحبه بالجميل م ع ا م ل ة صاحبك بالجميل في الظاهر كذا ي ق ا ل له أ ج م ل ه اجمل له مجمل أ ي معامل لصاحبه بالجميل في الظاهر مما يكاتم أ ي من الشيء الذي يكاتمه في نفسه ولا يبديه ف إ ن ه يعامل صاحبه بالجميل على الشيء الذي في باطنه ولا يظهره لأنهم الآن أو لانها ا ل آ ن كتمت أ و سكتت على هذا الذي في باطنهم من الشكو ك ذ ا وتركوا هذا ا ل ش ك وعلى الشيء الذي في باطنهما ايضا من الجوع وكذا تركوا تركوا الكلام عليك أ ن ه ما عندهم جوع أ ي ض ا نسكت عليه الذي في باطننا هذا المراد ب ي ن هذا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آ ل ه وصحبه نعم. لا, لا لا لا لا لذلك يقال لا ابتداء من قيد بالابتداء إ ش ا ر ه إ ل ى أ ن ه لا تجر、آه. عندك اللام للتعليل هي ل ت ي تجر تقول الكتاب لزيد خضر، خضر، خضر. نعم、آه.